والله العظيم يا رجل ما ما, ما يعني صدمة ما قدرت استوعبها ب... لا لا هي اللي شنت جدنا الضرب؟ أوه حاول ادري والله ادري ادري, أدري. أدري. أدري. أدري. أدري. ما هم الحيوانات اكيد ما ريده منها شيء ريده إحنا احنا روي له طيب وأخذوا خمسين وما تكوا ال ال البنت شلون بعدين <تصفيق> أيوه إيه صحيح لا ما مو مش لهذا الدرجة هم ما ابو أبويه ما اعتقد هذولا أنا ما راح يقعون هالوضع هاي بس إخرب ها. البيت والكل تسمع شي يقولون هي هي مطلوبة النظام أيضا يقول لي إذا ما دفعت أنت منتهي النظام وناطق لا أنا أمو مش حقيقي يا خبالة أوف لا تتأفض الله يخليك سلامة الشباب انت تذكر الله وذكر الله بس تهدي برحمن وذكر الله وخلينا أهم شيء انت بس خلي النتيجة تطلع وقال احتمال احتمال إن شاء الله ما شيء لكن لا قدر الله إذا محتاج عملية ولا شيئا نكون عندك إن شاء الله زين وبالنسبة للمصاريف العملية وامورها لا شيل همها بسلامة الشباب موجودين بعد الله إن شاء الله ما يقصرين ما أدري بهم ما يقصرون بالسنة استادي بار الرحمن جابوا أيوب الله يخليك ولا تفكر بالنزل هالساعتين نهائيا خلي نشوف النتيجة بكرة ما تسولف وخيره أيوب الله يخليك ماشي توكل على الله هذي بجنبهم <تصفيق> تسلم يا رفيب تسلم بارك الله فيك بارك الله فيك يا بويوب الله يحفظك الله يحفظك يا غالي يحياك يبلغ إن شاء الله يا حبيب يبلغ يا غالي يحياك الله سلام عليكم الله حاول تنام ابويوب يرحم أبوك حاول تنام ترتاح يا سلم, سلم. سلم. مع السلام شو يقول يقول هني بدي أنزل بتنزل ويا لها يقولوا بالله ما تدري ما أقدر أولي يا أخي ما أقدر الظلال أكبر لأول حال منها يقول خالج تنو سلمت المرأة المرأة هاي بنت عمرها تخريبها 24 سنة هاي كانت هي اللي تروح تعديد بل حواجز تبعث النظام هاي تراقب تيجي تبلغ أبو أيوب وتطلع الشباب انه بيضابط بالمكان الفناني بي عربة بالمكان الفناني بيه عربة بالمكان وكذا مرة كانت هي السبب إنهم أقوى القطب على الضباط ليش مسك اليد تروحوا على التليفون يقولوا تراهم قاعدين يأكلون تكون قريبة وتراقب يعني شهمة زين أخوها يعني يعتبر الأيد اليمنى لبوئوب كانت برة طبعا أبو أيوب قرية المسرب خبر سالفة المسرب أنت اللي قتلو قسورة هذا أبو أيوب راح اقتحم القرية هناك مع الشباب واوقفوا القبض على هذول الانصار وعشرين واحد عرف ابو ايوب ابو ايوب حياته ما غبى وجهه من أول الطرح ما يغبي وجهه بعدين معروف هيو لو غبى وجهه ينعرف هي براقه قال على البارح مراقبينها الظاهر ويله السيرفيس على الطريق موكينه السيرفيس بنجيك واخذينا البنت من اللي هم من فريق المسلسل طبعا هم معروفين إنه فلان وفلان، خلينا تكلمه بأيوب، بأيوب تركيا داختين على تليفون، وكذلك، قلت له تراني وضعه يشتغلون التاليفون عليه، شيره ذو منه، قاله ما أعرفي، أخذينا التليفون، قال له شوف، احنا نعرف هاي. ونعرف شنو قدمت لكم، تريد تيجي تأخذها تعب، قال له ما يجي، قال له لا، احنا لا يردناك، احنا نجيك، سأل بنتهاي ما سلمها لخمسين الهندس، سلموني خمسين ألف دولار سلم البنت وانت نجيبك متى بعيده علينا يقول قلت لهم الخمسين ألف موجودة يقول رد بس عارف انه وين يريدون يأخذون ينطون عارف مكانهم وين يقالوا إيه خلاص جهزها ودعنا قلنا قلت لهم جاهزة وين تريدون نتلاقى قالوا لا مو انت مو مو انت اللي تقولين إن نتلاقى إحنا نحدد لك الساعة والوقت تحطوا بأي مكان الفلوس يقول قلت لهم طيب واذا حط الفلوس وما جبت البنت قالوا لا احنا نسلمك البنت ونستلمك بس, بس الطريقة اثناء احنا بكرة ما نتصل بيك بعد مكرة يعني بكرة راح يضقون علي يعني صرنا ازود من العراق بعشر مرات اولي خطف وتشليح وشوالع طبعا ذو لصوصة انا ايه اكيد لصوصة اكيد لصوصة انا بعد ما شفت شيء بها شوف أكثر وأكثر. يقول الحلو هذه غلطه يسخرون يسبر قلت شو ترجع منهم يعني ترجع يعني هالكلام الخروق المأدفة عشان <عشوة> إيش؟ <عشوة> <عشوة> <عشوة> ما هيسوون <محسة> شباب مثلاً <محسة> امتحان <محسة> على ال. هالستين إحنا بالسريد الأول شيء بنتطلع يقول والله يهد يهددون يقولوا النظام يدفع بيه خمسين ألف إذا ما أنتم تدفعون والله لا نسلم للنظام. كم ال لما تدخلوا على القرية هذه كم أخذوا واحد اللي اقتلوه القسوة كم واحد؟ لا اقتلوه القسوة 23 واحد كم أخذوا منهم واحد؟ يعني؟ إيه أخذوا ثلاثة كاملين كاملين ها؟ ودمروا ثلاثة وعشرين بيت نفس بيوتهم بيوت دمروه أهل أهل ال ال من النظار؟ هسا كلية فيديوهات شوفت على يوتيوب أدخل على تهم وكتب ال اسمه قرية المسرح يطلعون لك يا واحد من البيوت اللي جو بيه اكثر من مية وسبعين كرتون ويسكي مخزن كامل. سووا في مشاه صفوهم. عن ماذا؟ هني حد دي بعده ما عرف بعد الله حرام. يا يا شرعي يقول صفوهم مش مدرية. هذا صح. أنا ب. الضابط الطيار ، يالله فكيت حالي بتركيا يا رجال هذا الضابط الطيار الخبره آخر شيء ، الله يرحمه ، طلع منتحر الله ، الله يرحمه ، منتحر هو ذات الحال وإحنا إشكارنا يا الله ، الحمد لله فكيت حالي ما عدا نعرف شلون هذول يأتقونهم ، شلون يجيبونهم والله ما أعرف احنا البرانين احنا طوار الفنادق ما نشغل من دم والبتل والشيس اه خالي بالله كل يزا هذا مو زين ترى اسمع خالي شو يقول توقع المطار متى <متحفظ> يسقط بده شهر الشباب الان بلشوا يروحون من تحت <تصفيق> ما وجه الوجه ما يقدر يقول حتى لو يتشفون يعرفون اننا قاعدين نحفر بدنا نحفر يعني شيء غصب علينا بدنا نحفر يلا صل واحد من الشباب يقول الله حلوه ايوه احنا نحفر وما يحفرون يطلعون بوجهنا <تصفيق> <تصفيق> تعاقبون تعاقبون تعاقبون <تصفيق> <تصفيق> هاي برم الاجتماع اوه شلونكم انتوش قاعدت يقول قاعدين انحذر قد شدوا حيكم يعني كم يبينكم يقول يجوز ما الطويل يجوز عنا نحذره وهم يحذرون وهم <تصفيق> <تصفيق> يحذرون وهم ثم المكان اللي كانوا فيه يعني كان يقول لك إذا بدنا نحذر يجوز سنة ما نوصر يعني مسافة بعيدة أكثر من ستة سبع كيلو هستين صارت يعني صار واحد كيلو صح طيب أوراق الهيئة هذه اللي عنها موجودة عندك ايه بلادي إيه كان جللي... في طلبات نداء سهلك إيه بعدت اللي وحاولت اللي بعض الطلبات شوف وأرى فهذول كم المبلغ اللي يبون عشان يعني أربعين حاطين وثلاثين ألف سبعين ليرة, إيه ليرة احنا بنقول يا جماعة هل هل العطيه هذه بعدها ما في شيء تفرح حالكم اهو فوق حالك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله قاعد يخدم بعد النظام اللي صار يعني <تصفيق> قاعد تيجي مسموعات طيبة جدا والحمد لله اعلاناتكم على الدار ولا بده الصندوق والله ما تحركت من مكان ولا شلناه ولا املاكاتكم كلها باسم الصندوق واي فاتوره 100 درهم باسم الصندوق و <تصفيق> انا بالنسبة لي لما طليت الموضوع عباره عن اداره يعني في سبيل قلنا هالاعتتاق هذا وهالشراره هاي تطفي وفعلا الحمد لله تراها مشت الامور بسلام الفضل ل يعني ايش قد صار لنا شهرين مريحين روسنا من الضغ خالص ما فيش وكل شي في وكل شيء جيك بخمس بخمس ليرات تعرف <تصفيق> ثلاث ليرات كيف تتاين اللي تجي وضايحها وحالتها يعني يوجد المبلغ يصرحه مش هذا لا <أكلك> رشيد لا رشيد لا دكتور يا بابا دم ما دكتور لا الله بعد ما في الجماعة خطف علينا ما لا إن شاء الله ساعد الله يساعد الله ساعد الله طبعا إحنا عندنا طلعتين قصة وياهم إيه الله هذا شي ثاني هذا ولا سحور مستشفى اللي هو المستشفى في ثلاثة ايوه ترى في شغلهم وغرضه حسيت ان اخذ المستشفى بالمعركه ليش والله حلو هاي ايوه هاي قلت لي مالك كيف مثلا اويش سلاح بس اعرف من تجيني أخبار انه فلان من الناس ما قاعد يقاط أخذ سلاح رايح له بدنا ليه يقول لك عجس سلاح ابو والله ما تمسكوا يقول لك والله ما تمسكوا وانشانك اذا ما تعرف يا اخي يا خنفهك سلاح هسه مع مع الرجال ما تاخذ سلاح لو ندري بعضهم بدون سلاح ويقعد يدق عليك يا اخي انا عجبها. ما عندي باغو يا اخي انا رامي ما عندي يحرقك يوم شي خطأ يقول يا الله هذا عجبهم ما ايوه قالوا انطو باروده يا اخي المروده بعد يومين قالوا وين الثان يقول لك بلغ القرية دق عليه يابا ليش يقول لك ايش تريد مني يا اخي انت مو رجعت ليش جبت بارودتك معك ليش ما خلتها يقول عجل الباروده تبوك <تصفيق> يا مرت ابو نار يقول له يا اخي رجع له اجيك بالقوة يقول لك شكلك يا زلمه تعب <تصفيق> ابو ايوه بقول له قلت له ابو ايوب بي بدنا جولة يقول يا اخي والله مهامين القرى بس اريد اسألك انا من اسحب من الشباب مثلا مجموعة مو بدي مية, مية وخمسين واحد يستطيع المكان مو بدي بدالهم مية وخمسين واحد يستطيع المكان ايان يا الله ملحق مشكر والله يقول دبر اللي بدالهم ناء السيقافون و ما عندي مشكلة وين تريد اطلع بس المشكلة اي جبهة منها من الناس طبعاً يعني منطقة مزعجة، مه مه يعني طيب مستشفيات ثلاث شهور مبنخ ما يستخدمونها طيب مستشفى هذا يستخدمه في أماكن ثانية الحين قالوا لا ما نعطيكم يانا بنفكر نشوف روح بالتحديد يعني وطبعاً قبل فترة كانوا كتبتين متقاطعة مع بعض ايه قبل أنا هذا وصوت الحبيب بشارع لا بس ما كثير من مقاتلها صار بما 15 يوم عشرين أو اللي ماسك من لي ماسكها ماسكتها المسكة الأساسية سلام فيه وسيطنا لا قلنا شو استلموا يوء لما تسولف على سلاح تقاتل فيه سلاح يكفي على الأقل مثلا عشرين ثلاثين ألف مقاتل مو منطي خمس حبات تدريش قد انطو هيئة الأركان انطو هيئة الأركان ميتين صاروخ اش اسموه؟ جزاهم ستينجر <تصفيق> شنو إيش تبي عشرة ستينجر كافية لكن شوري عشرة بلي واقف في الخارج تعرف إنه بس الطلقات الناعمة اللي يستخدمونها باليوم مش كده حياة ترى والله ما حد حاسب ما يا جماعة بس ناعم ناعم ما له شغلة بس بكتير وبارونة يعني ما له شغل ثلاثة وعشرين وهاون و و أرب جي وهذا هذا نعم لأنك على جبهة أنت بدك الطقط قصمان أنت أنت أضرب الناس بجبهة ما أنا اللي جاد عملك أنت بالمواجهة بدك تضرب على فاضي والمليان تظل يعرف إنه أنت موجود تا تا تا تا تا كل عشر دقائق كل ربع ساعة بدك تر تر تمايقق يتحرك وبدك يكون حذر أكثر من لازم حلو تدريش قدنا نصرف طلقات بس نعطي ال 1450 مقاتل احط لك رقم مو من 7 مليون ليره سورية هاي بتصرفها كل 24 ساعه جماعه تدري ايش قد 1400 مقاتل ايش قد ياكلون شجد يشربون ايش يستهلكون وقود للسيارات تدري 1400 مقاتل ايش بيهم مدخنين ما, ما تفرض عليه غصبن عليه انت مقاتل ما تدخن انت والله جاي بتاستشهد يقولك يا أخي استشهد واني أدخلت انت اشتريد مني انت نباتي يا والله يقول لك يا أخي أصلي وأقاتل بس السكرة مقدرة أخي الله, الله سبحانه وتعالى قدر عليه واني عرف نفسي زين. لكن <محن> يا أخي الدخان والله تنطوني دخانة قاتل ما تنطوني بسعترات ركوش يقول لك خيوم أخي سكرة دمشرة تعالى ماذا تفعل قال والله قال منطيننا 200 صاروخي السعودي على فكرة دار الزور ولا طلقة سلموا المهندس طلع محمد عبود والله ولا طلقة ادخلت على الجفن ما طلعت تم عطا شو مدري عشان يعلمنا المهندس يا رجل قسم بالله بحياتي ما اقسمت على دم مسلم لكن اقسمت بالله وبلغت ابو ايوب وبلغنا الشباب كلهم طبعا بالإجماع زين إنه إذا بتركية قتلوه وإذا على الحدود قتلوه وإذا بيتهم قتلوه هو من هذا <تصفيق> يا أخي عيننا يا رجل قتلنا هذا يا أخي. يا عبد الله قتلنا الرجل قتلنا سوَّا <تصفيق> شنو قتل الكل شنو السلاح يا أخي إذا وصلت صديقة ما راح يسوي شيء أنا والله صحيح والله والله غلطينا والله والله دعوة على حدود ويشهد الله <تصفيق> والله العظيم كنت مفولة العصر، زين؟ قلت لهم راقبوه شوفوا وين ومسكوه، زين؟ بدنا نستطيع، دقوا على الحدود وقولون ترى ترى عندنا، وأنا عارفهم خيول كلمة خيول تركوه، تركوه في الله يشوف مشكلة أنت يعني يص بعد يصدر بيان والله مهما كان سيء، مهما كان سيء، ما تقدر يعني ما ت تق... ما تقدر أنت أنت اتخذ غرار. والله يا أخي. ما شارك مارك في المظاهرية من وينه؟ والله والله بشي جماد. ولا أنط سلاح. أكيد يا أخي ما يريد يشارك هو يا أخي سلاح جيب مطينا سلته. خيو سلتين نروح خونين مطينا ثلثه يا أخي ثلثه جد. المشكلة نشتري إحنا من السوق يطلع السلاح اللي جايبوه هاللي يعني ش شو يعني إبيع إبيع واثباتات ودلائل الكلام هذا البارح أخ أبو أيوب أكلمه يقول والله سيارة الفانا يقول اللي وصار لي يقول طلعت على عرج ما رجعت رجع ثلاثة وليل يقول ألف مطب خطر مريت فيه يقول لولا طافي معي السيارة يقول عدوان مشتري لا يعني يقول يقول والله يشيلوني آني واسلاحي ويبفنوني يقول لك الناس جاعد هاستين على الفين الليرة سيقول لي مجاعد ينقتل زلماء إذا كان الحال إذا استفردوا بي ولقوا بجاوة الفين الليرة يقضونه يقضونه وإحنا مهندو طلع يروح على تركيا يجيبها سيارات ومن ذلك يقولم سليم أدريش يقول لك أنا ما أقدر أقول مهند رطلاعة طبعا هي لعبة مع الكل أنا ما أقدر أقول مهند رطلاعة أنت ما كنت لدير أمريكا لتيجي يقول لك أمريكا لتيجي أنا ما أقدر أقول الحديث من أولها إلى هاي اللحظة نقول بيا الله موجود امرويتي رميت والله كيف الله اكبر نعم كيفه النبي فأنزل الله عز وجل كلام فأنزل الله عز ليس لك من شيء يا اوتوب عليه او اعذبهم يعني اه شفت لا لله يا الله ماهي ماهي يقول لي يا الله أو أول مرأة اسمعها يقولون ثاني لما سجوا أسنة بيهم كيف يفرحوا قوم سجوا أسنة بيهم فعلى ليس لك من أبل شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم مارهم للأمر بي ذي الله سبحانه وتعالى الله ناس ديرين عندهم هذا طلع هذا قاعد وشغال, وشغال والناس تعرفون تعرفهم والناس اللي ممكن عليهم. بس أنا سألت سؤال الشغال وين؟ بس إحنا شنو عندنا جبهة؟ بالدير كله. من حدود الرقة إلى حدود العراق ومن حدود تدمر إلى حدود تركيا حتى الحشكاء ما هي مارتنا زين؟ هاي كلها محررة. بكل هاي المنطقة الواسعة وين في معركة شغالة؟ دير جار المدينة والمطار دير الزور الداخل محرر والخارج محاصر زين طبعا الآن الحمد لله جزيرة جهة الجزيرة محرر صار الجسر معبر لنا زين ولا تين مسافرين عليه بلقنا أصل يقولونه لو لو لو جيب لك خريطة ما لك أقول لك هذا من هو واجبنا ومش واجبنا ومن واجبنا زين طيب مهندس اطلع هذا المطار شوف جاي المطار بشكل طولي مع المدينة هاي المدينة شوف وهذا المطار هذا شكل المطار جاء هذا الجبل زين المطار داخل بالجبل وهذا الجبل هذا شارع وهذه المدينة وهذا المخازم زين بيت مهلا بطلع يبعد 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر عن المطار المنطقة كلها محررة هاي إلى العراق أبوه إلى تدمير من هنا شوف يعني هذا كله إلى تدمير زين من هنا إلى الرقة من هنا إلى تركيا كلها محررة ما عندك ولا شيء طيب لوال فرقان ما تقدر انسر بداخله موزع 1400 مقاتل على جميع الجبهات بشكل دائرة زين وموزع العناصر اللي برا على المعبر ويسوون بعض العمليات يفتحون ثغرات أو مشاغلة زين لفظ عندك كتائب الريف زين قاعد يشغل المطار من هنا زين عندك هسه احنا محررنا الصراعه بلشوا الشباب يخففون الضغط عن عن شبابنا من هنا يسوون عمليات على المطار من من الداخل منطقه اسمها رابع تدلها الرجي فيها جبل اخذوه احتلوه فيه خزان مي حطوا عليه قناص شباب زين يضربوه ورمى القناص مع مع خزان زين هسه هم على الجبل يعني بالهاون بالقذائف بالارجيه قاعد يضربون على المطار اتمنى تطلع وين شفت ما قلت احنا نقول زين مهدا طلعوا في وحده يقول شغال يجيب لي إنه عنده ثمان طلائع قائد مش عسكري هو يحاط نفسه زين هو محمد عبود قائد المنطقة الشرقية يسمي نفسه طيب وين اللي تحت قيادته دنا حرر المطار يعطيه مسلح ليش إحنا ما نعطيه مسلح ليش إحنا نشتري الحانة بدال ما يعني نركز على دير. على الأقل الثلاث قاعدة توزع هي زين على المطار طيب هاليجيب ليه ليش ما تنفع يا خلاص نعطيه مسلح بس خميهم يشتغلون بالمطن هو المصر من الله قد يتحرر ما يتحرر ما يتحرر ما طيب انطي للشباب اللي بالداخل هنا افتح لك ثغر يا اخي هاي يلفت من هنا ويجيب لك جم مقاتل وافتح من عند المقبرة افتح للطريق يخفف الضغط عن الناس هذا جبل وفي مقبرة صار وادي يعني ما بطل عليه المدفعية تقولي يضربوني. بس بي كتيبة هنا كتيبة للنظام هاجم جبل كتيبة وخفف الضغط عنه ولا شيء طيب هو شعرت مع جهزة النصر؟ من هو؟ يا أخي هو ما له علاقة؟ ها ترويج إعلامي الله يخليك جبهة المصر ما تتعامل مع مهندة طلع. ولا مع هيئة الأركان أصلاً مين احترف له بهيئة الأركان؟ هاي من المعقولة لواء الفرقان ما يحترف بهيئة الأركان ويجبهة احترف بيهم؟ احنا من باب أولي يا أبو كل شيء كديبة إسلامية مين احترف بهيئة الأركان؟ ليه نترع الأمريكي؟ لي؟ هو قد يكون خطأ بالمرحلة هاي انت الان بحاجة للسلاح هسا قلنا يا شباب يا اخي الرسوس الله يسلم تحالف زين؟ والرسوس الله يسلم صلح الحديبية فانت لما تكون مرحلة بعد بدك تقبل بالواقع الموجود السلاح بديهم ما سألت انه نضل احنا ما نتعامل مع هيئة الاركان هاي شباب هاي شي مو صحيح من هاي المستنزخين <تصفيق> يعني أمريكا والله باشي عليك إن وقعت ولم وقعت ولا توقعت ولا تقضل طلقة وخلت إن شاء الله ميتين بل يعني الميتة ألف ما هموهم همينك إذا ألف واحدين قتلوا العمركم إذا اللواء كلهم باك بالله شونهم يهمهم صح ولا لا يا جماعة خلونا بس جبهة المصرى مستحيل تتعامل مع هاي الثلاثة ومع سليم دريسهم أصلا باطع بدهم باطع شيء منبوذ ومكروه تدري لولو مهم شخ يعني يحسبون إحسار بأنهم يشق ما يجوز قتله ولا يبيدونهم عن بكر كبير كتلونهم يا رجال كلهم هذول عندهم إياهم كفرة فاختار كبيرة بجبهة المصر حسنًا إذا جبهة المصر مع لواء الفرقان أحياناً أنت ما تتعامل إذا مع لواء التوحيد حلب ما يتعاملوا جبهة المصر هاي شيء صار كواريز مختلطة أول ما جو يا حالاتهم ويا زينهم يجلسون معك وأخذوا وعطوا ويتعشون ويأكلون يشربون تدعيهم يلبى الدعوة على أي اجتماع على أي عملية يشترك معاك ما كانوا قائدون بعد هالإعلان خيوهم قلبة الدنيا كدتلوا على أنفسهم أخذوا مناطق ممنوع دخول حواجز يعني سعتين منطقة لهم حجم أوله وحجم آخره. شلون تدخل كذا وتدخل كذا؟ منه أنت وشلون تدخل وبدك تسجل وملفات أوضاعير؟ كل كل خزنة هالعلوها. شوف إذا تدخل وتخرج باليوم مية مرة بتد تسجل مية مرة. دخل الساعة الفلانية وخرج الساعة. تتعامل مع هذا؟ طلع لكن هذا كله تسويق إعلامي. يعني شلون أنا أريد أجكي فلان من الناس؟ حذي يتعامل معجلة تمسك معناه شغلة. بس أنا خالدي خلينا اطلعنا فرّ كمل. أني والله بالعكس اليوم روق والله ويا حلو اللي قعدوا والمعجلة مشي ويا حلو. سالس ما صارت ما عاد صارت.